نَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَالِيكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِينُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ المتكبّر الخاليق الباريء المصوّر الغفّار القهّار الوهاب الرزّاق الفتّاح العاليم القابض الباسيط الخافيض الرافيع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحص المبديء المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الصماد القادر المقتدير المقدم المؤخير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير